أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبنيان فبأي آلاء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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما ربك ما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء كما تكذبان سنفوه لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا لا تَمْفَضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شُوَاعْظُمٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب لكما تكذبان